اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريه آ د م وممن حملنا مع نوح ومن ذريه ابراهيم واسرائيل وممن هدينا وجتبينا اذا تتلى عليهم آ ي ا ت الرحمن خروا سجدا وبكيا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 وكلهم آ ت ي ه يوم ا ل ق ي ا م ة فردا إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ف إ ن م ا يسرناهم بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا